119. تلك الرسل فاضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَنَّى جِئْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَنَّى جِئْنَاهُ مِن بَعْدِهِمْ اذِ مَا جَاءَتْ بُلْبِنَاتٌ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا وَلَمْ من, مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ بُلْبِنَاتٌ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا ولكن فَمِنْهُم مَّن آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ۖ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله مقتتن ولكن الله يفعل 171. ونفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 119. والكافرون هم الظالمون 110. الله لا إله إلا هو الحي القيوم 111. الله نبي لا تأقُضُوسِنَةُ وَلا نوَ لا تأكوسَة نوَ لَ م في السماتِ وَما في الأرض لَ م فيتماتِ وَما في الأرض فَمَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَظْلِمُ مَن مَّابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَمَا قَلِيلٌ وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وَتقسيوه السَّمواتِ وَأرض فتقسي السمات وَأ وَلا, يؤذه حفظهما ولا اشد من الغي فكذينه اشد للغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقا في انفصام لها فمن فَكُنْ تُمْسِكْ بِالْعُقْدَةِ قَالُوا الْفِقَالُ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ